بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أف... قَالَا لَغَا وَقَالَا لِلْإِنْسَانِ مَا لَغَا يَوْمَئِذٍ تحدث بأن نرى ربك هو حالا يومئذ ينسدر الناس اشتاتين فَمَن مِّن مَّسْقَدٍ أَوْ أَتٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَا مَن مَّسْقَدٍ شَرًّا يَرَى